قوام على نساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافن شؤوه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 اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى